بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك ايات الكتاب للمؤمنين لعنه فاقع نفتك الا يكون مؤمنين بِن نَشَاءُ نُنَزِّلُ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَوَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَالُوا لَئِن كَلَّمَهُ لَنَكُونَنَّ مِنَ السَّامِعِينَ فَتَكَلَّمَ فَيَأَسُفُونَ وَلَ ي رَوءلَ الْ الأرضِكَمْ أَبَتنا فيِيهَا مِن كلُلّ زَوْوجٍ كَرم إِ فِي ذَالِكَ ل آيَثَ وَماَا كَالَ أَكْتَرُهُم مؤمِنين وَإِنَّ رَبَّكَ هُ العزز الرحيم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 قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينا وَلِدُوا وَلَمْ يَسْتَفِنَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ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 ق إ رَسُلَكُملَ أُرسلَ إلَكُم لَجنون قَا رَبُّ الْ المشررِيق والْمَعُرِب وَماَا بَنهُما إِن كُْ تُم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 وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ نَاعِرِينَ قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لِسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا ورجه وأخاه وبعث في المدائن حاشدين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السهرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ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 الْقَوْمُ بَالَهُ وَأَصِيَّهُ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ اللَّانِمُونَ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَالِكِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ آمَنْتُمْ له قبل لَهُ آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون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 فارسل فرعون في العون في الملائين حاشرين ان هؤلاء شرذمه قليل وانهم لنا لغا يظنون واننا لجميع hadir فاخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأوثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنسان عَلَمْرِكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَتْ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَطَاوٍ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْأَخَوَينِ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ الْأَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَأَخْبَرْنَا عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَأَوَل لَهَا عَاتِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يُنْصَرُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرعتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرطت فهو يشفين هو الذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خضيئتي يوم الدين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 وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَذُوقُوا فِيهَا هُمُ الْخَالِدُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ يَأْجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَمَّ لَهُمْ فِيهَا مَا كَانُوا إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صليق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين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 أَنُؤمِنُ لَكَ وَالتَّبكَ الْ الأرزَلون قَالَ وَمَاغِلم بِمَا كَابُ يَععمللُونَ إ حِسابُهُم إِللاا عَ رَبّ لَ تَشبُون وَماَا أَلَ بِقَاالِبِمُؤمنِنينَ إ أَنَ أنا إِلَّا نَذِر مُبين قالَاوا لَ إَِّم تَتَه نُحُ لَكَُّ مِنَ المَرجُومين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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ إِذْ قَالُوا لَهُ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَّا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَم سألكُم عَلَْهِ مِن أأَجرٍ إن أَج إللاا على رَبِّ العالممين تبنونَ بكلٍُ آيةً تعبثونَ وَتَتَّخِذُونَ بَفانِ على عَكُْ تَخلذون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 وَإِن رَبَّكَ لَهُ العززُ الرَّحيم كَذَّبَت سَمُود الْ المُرسَلينَ إقَالَ لَهُم أَقُوهم صَالِحم عَلَ تََّقُون إِي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِون فَتَّبُ اللهَّه وَأَقعون وَمَا سأَلُكُم عَلَيْهِ م أَجرٍ إن أَجرِْييَ إِللا عَ غَبِّ العالممين أتتركون فيما ها هنا آمنين في جنات وعيون وزرع ونخل طلعها حضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فائهين الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين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 قَالَتْ هَٰذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُم عَذَابٌ أَلِيمٌ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا بِمَا أَقْدَمُوا عَلَيْهِ نَادِمِينَ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ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 وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ رَبَّكَ لَمَن يَخْلُقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ فَاسْتَضْعِعْ عَلَيْنَا كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتُم قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ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 وَإِنَّهُ لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنزلين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بنين دَارِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَجْمَعِينَ فَقَرَؤُوهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْنَ عَذَابًا أَلِيمًا فَيَأْسَيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُ هل نَّحنُون ظَرونَ أَفَ بِعَابِنا يَتعْجِلون أَفَرَأيتَ إَّ تَعنهُم سنينَةُم م جَأَهُم م كانَوا يوعدون م أَوْنَعَنهُم مَا كانَوا يُمَتَّعون وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا غَافِلِينَ وَمَا نَنَزَّلُ بِهِ الشَّيَاطِينَ وَمَا هُمْ بِرَاقِبِينَ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنْ هُمْ عَنِ السَّمْعِ